يعني ممكن ليس هذا العام مثلاً يد ضل جمهور النصر رقم صعب في المسابقات السعودية ارتباط هذا الجمهور وكثافة ودعم الفريقه كانت حالة حالة استحقاق دراسة جمهور النصر في كل أمان أضعه جمهور النصر أضعه يعني قبل ثلاث سنوات أتذكر النصر كان يلعب مباراة مع الخليج مباراة تحديد مصير للنصر كان ملعبنا يعني جمهور النصر على المستوى الوطني العربي كل أمان يمكن ما, ما شو فريق ثاني ضاهي بهذه الشابية الجماهيرية مو في الرياض فقط مو بالقصيم فقط جميع محاول مملكة وانما يروح النصر تحصل له جماهية يعني زي براحة أمس كانت في الأحساء يعني اللي ما يعرف أن المعرى أرض النصر راح يتوقع نارض يعني مبراحة كانت في الرياض كانت في يعني, يعني, يعني متى تفضل جس حق الدراسة وهذه يمكن لو عدتكم النقر نسوي يمكن تقرير مهم جدا خلال الأيام المقبلة للحديث حول ظاهر نفسها. جمهور النصر ليس ظاهرة جماهيريه النصر لكن النصر اللي كانت برقامة رئيسية في مدى وجهة كوندقاء الحربية في السعودية. لكن ظاهرة ارتباط جمهور النصر معنادي ظاهرة تستحق حتى كل دراسة انه فعلا هذا الجمهور هو لأنه استطاع أن يسنع انظروا الى المدرج الاسراوي انظروا الى المدرج الذي يمتلك انظروا الى شعة الشعر انظروا الى هذا المكان الذي يزداد عند كل خسارة ويمتلئ عند كل عالم لأنهم يستمرون في الوفاء صابرون لسنوات شعار لا بد من عودة ولا دفعات القلوب انظروا الى هذا الطفل النصراوي الذي لم يعرف طعم المطولات لكنه يعتبر النصر بالنسبة له هو المطولة هكذا هو جمهور النصر ليست مبالغة ولكنه حالة خاصة خاصة, خاصة. قربت القرع فيها صافرة وخطأ انظروا الى كل هذا المدرج سنوات بدون بطولات كبيرة غياب المحافل الاسيويه يغيبون عن كل شيء الا عن هذا المدرج انه مكانه مكانه وبيتهم والمكان الذي لا يسهلنا عنه ابدا لانه يعرفونه اكثر من غيرهم جمهور يقف مع الفريق في لحظات صعبة جدا يعتبرون النصر Nie ma,